إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى وَبَصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخادِرون اللهَّه وََّبينَ آمَنوا وَماَا يَخْدَعونَ إِلَّا أَمفُسَهُم وَم شعرون فِي قُلُ بِهِم مَ رَبُون فَزَادَهُ اللهَّهُ مَ رَضَو وَلَهُم نذااب أَلِمُون بِمَا كانَوا يَكْذِبون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 ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم قالوا اننا معكم إن